فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم صرّوا الإشارة في قوله أولئك إلى هؤلاء الذين نكثوا العهد من بني إسرائيل ففبين الله عز وجل فبين الله عز وجل أن هؤلاء الذين نكثوا العهد إنما نكثوه لأقراب الدنيا وأعراضها ولهذا قال أولئك الذين يشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أي أخذوا الدنيا بدلاً عن الآخرة وهؤلاء حكمهم في الآخرة أنه لا يخفف عنهم عذاب ولا هم يصرون لأنهم ماتوا وهم ناكثون لعهد الله عز وجل في هذه الآية الكريمة من الفوائد بلا أن من خالف عمر الله عز وجل فإنما يخالفه لغرض من الدنيا ومن فوائدها بيان سفر هؤلاء الذين نكتوا أهد الله حيث اختاروا الدنيا على الآخرة ما أن الآخرة خير وأبقى كما قال الله تعالى بل تؤثون حهاد الدنيا والآخرة خير وأبقى ومن فوائدها التحذير من اختيار الدنيا على الآخرة ومن ذلك أن يتعامل الإنسان مع الناس بمعاملات محرمة كالربا والغش والكالد وغير ذلك من أجل أن ينال عرضا من الدنيا فإن هذا من السفه والخطأ لأن الدنيا زائلة ثانية والآخرة هي الباقية وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا من هذه الفتنة في قوله عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل بل في قوله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العذاب والجزاء وأن وأن من استراح الحياة الدنيا بالآخرة لا يخطو عنه العذاب لأنه اختار الدنيا على الآخرة فيبقى مخلدا في النار لا يخفف عنه العذاب والوعلم أن أصحاب النار فيها والعياذ بالله يقولون لمالك يا مالك ليقضي علينا ربك ويقولون لخ ويقولون لخز في جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب فأما جواب مالك اللان فيقول لهم إن إنكم ما كتون وعما جواب خزان النار فيقول لهم أولا تعطيكم وسائكم بالبينات قالوا بلى قالوا فده وما دعوا الكافين إلا في ضلا و من هذه الآية الكريمة أن أصحاب النار الذين هم أهلها لا تنفع فيهم الشفاعة لقوله وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ والشفاعة نوع من النصر لكن هؤلاء المستحقون للنعر للخروج فيها لا تنفع فيهم الشفاعة كما قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشاطئين ثم قال الله تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُسْلِ وَآتَيْنَا إِنْسَى النَّمَرَ مَالْبِيْنَاتِ وَأَيَدْنَاهُ بِرُ اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ يَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّهُ أَعْطَى مُوسَى الْكِتَابَ وَهِيَ التَّوْرَاةُ وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ الْإِعْطَاءَ بِالْقَسَمِ الْمُقَدَّرِ وَاللَّامِ وَقَدْ وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي أُوتِيَ مُوسَى لَمَّا كُنَّا آخَرَ كِتَابَ نُزِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بل إن الله تعالى قفى من بعده بالرسل فأرسل إلى بني بني إسرائيل رسل أكباعا وختم رسل بني إسرائيل بعيسى عليه الصلاة والسلام حيث قال نعم فقال الله عز وجل وآتينا عيسى بن مريم البينات أي الآيات البينات وهي ما حصل من حمد أمه به من غير من غير أب ومن نطقه في المهد ومما جع به من إخراج الموتى من قبورهم وإحياء الموتى قبل الدفن وإبراء الأكمة والأبرص بإذن الله كل هذه الآيات التي جع بها آيات بينات لكن فيها آيات سبقت وجوده أي وجود عيسى وآيات بعد وجوده ورسابته ومع هذا فإن عيسى عليه الصلاة والسلام مع أنه أوتي البينات قد أيده الله تعالى بروح القدس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام أيده الله أيد الله به عيسى أي قواه به ونصره ثم قال مخاطبا بني إسرائيل وموبخا لهم مخاطبا بني إسرائيل وموبخا لهم أفكل ما جاءكم رسولكم بما لتهو أنفسكم استكبرتم يعني أفتأ تبلغون إلى هذا الحال إذا جاءكم رسول بما لته أنفسكم استكبرتم وإذا جاءكم رسول بما ته أنفسكم قضيتم ولكن هذا الأخير قد لا تدل عليه الآيات الكريمة لأن جميع الرسل الذين جاءوا بالحق لا تهواه لأن جميع الرسل الذين جاءوا بالحق إلى بني إسرائيل جاءوا بما لته أنفسهم ثم قسم بني إسرائيل بالنسبة لها وليه الرسل ففريقا كذبوا وفريقا قتلوا وآخر من كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم كذبوه بعد أن جاءهم بالبينات حتى كانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ولكنهم استكبروا ولم يقبلوا ما جاء به بل عهدوه ونقضوا العهد معه وقاتلوا أصحابه وما زالوا إلى يومنا هذا أعداءاً لأسفاع محمد صلى الله عليه وسلم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون فبيل الله عز وجل حال بني الإسرائيل مع قصل أنهم على هارين القصلين إما أن يكذبوا وإما أن يقتلوا فتكذبهم تكذب بالحق وقتلهم قتل بعيد الحق كما قال الله تعالى في آية أخرى ويقتل نبينا الأنبياء بعيد الحق ويقتل النبي بعيد الحق في هذه الآية من الفوائد بيان ما من الله به على موسى صلى الله عليه وسلم من إتيان الكتاب وموسى عليه الصلاة والسلام هو أفضل أنبياء بني إسرائيل والتوراة هي أعظم الكتب النازلة على بني إسرائيل ولهذا يقرر الله تعالى بينها وبين القرآن أحيانا لأن القرآن أفضل الكتب المنزل على الأنبياء والتوراة أفضل الكتب المنزل على بني إسرائيل ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات نبوة موسى صلى الله عليه وسلم لقوله وَلَقَدَ يَتَيْنَ مُوسَى الْكِسَابِ ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى لم يهمل الخلق إلى رسل فإنه قفت ب من بعد نوسى بالرسل اتباعا من أجل هداية الناس وقد قال الله تعالى وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا نذير، فكل أمة خَلَى فِيهَا نَذِيرٌ لتقوم الحجة على العباد فإن, فإن العباد إذا لم يأتيوا الرسل قد يكون لهم حجة على ربهم عز وجل ولكنه سبحانه وتعالى منع هذا الاحتجاج في أسال رسل كما قال تعالى رسل المبشرين ومذيين لأن يكون للناس على الله حجة بعد رسل وسأكد إن شاء الله بقية الفوائد من هذه الآية في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته